بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وضحنا ان روايه ابي عبيده الحذاء اجنبيه اصلا عن بحث الفضولي وظاهره في ان النكاح كان صحيحا من اولهما ولكن لهما حينما يدركان لهما حق ان يفسخا او ان لا يقبلا إذا ادركا لكن ما داما صبيين فنكاح الولي نافذ عليهما ما داما صبيين وحتى في موضوع الارث الذي ورد في هذه الروايه انه اذا ما تعلا ارث بينهما وجدنا روايتين الصحيحتين تدلان على ثبوت الارث فهذه الروايات الثلاث صحيحه ابي عبيده مضافا هاتين الصحيحتين كلها متفقه على صحة النكاح منذ البدل فالقضية اجنبية عن عن عقد الفضولي غيرت ما هناك بقى الاختلاف في موضوع الارث لا اكثر من ذلك وللشيخ الانصاري رحمة الله عليه تقريب آخر للاستدلال بهذه الرواية على الكاشف رواية أبي عبيده يختلف عليكم السلام رحمه الله يختلف شيئا ما عن تقريب السيد الخوي السيد الخوي حمل الإجازة التي تكونوا بعد البلوغ أنه خبر إجازة العقد الفطولي، وقال أن هذه الإجازات ح بدليل أنه ال البنت بلغت بعد موت. ال ولد الذي كبر ومات أصبح كبيرا ووافق ومات بعد ذلك بلغت البنت وهل يعقل أن تصبح البنت زوجة لميت هذا ما يعقل إذن هذا دليل على الكشف أن هذه صارت زوجة ولو كشفا حكميا على الأقل صارت زوجة ل... لذاك الذي مات والا لا معنى له لان البنت مخصه الزوجه لميت هذه هي النكته التي تمسك بها السيد الخوي ولكن النكته التي تمسك بها الشيخ الانصاري شيئا ما يختلف عن هذا فالشيخ الأنصاري تمسك بنكته عزل الميراث يقول على أي أساس يعزل ميراثها لولا أن الإجازة كاشف لولا أن الإجازة كاشف هذا المال للورثة والإجازة إذا كانت ناقلة بس بل وحتى لو كانت كاشف كشفا حكميا يعني كأنما الشيخ الأنصاري يريد أن يستشهد بهذه الرواية على الكشف الحقيقي اصلا يقول الإجازة إذا كانت ناقلة أو كاشف كشفا حكميا فهذا المال ذاك الوقت للورثة وإحنا عدنا الناس مسبقون على أموالهم فلماذا يعزل إرثها إلى أن تبلغ وتحلف بالله أنها مدى ترضى, ترضى بالنكاح لأجل الإرث وإنما هي راضية بالنكاح فيه تعطاءه هذا كيف يعزل أليس هذا خلاف الناس مسلطون, مسلطون على أموالهم ولكن حين ممات انتقلت أمواله إلى الورث فهذا يعني أن الإجازة كافية يبقى أنه خب هم لا يعلمون هم لا يعلمون بانها ستجيز ذاك الوقت حينما مات الزوج الورثه لا يعلمون بانها ستجيز قد لطف فهم يقال على اي اساس الارث يعزل يقول الشيخ رحمه الله ان هذا من باب الاحتياط في الاموال من سنخ ما يقال في الحمل أن الحمل الذي لا نعلم أنه ذكر أو أنثى فلا نعلم إش كثر من الارث يعزل له يقال أنه يعزل له سهم الذكر فإذا ولدت أنثى يعطى سهم الأنثى والباقي يوزع على كل ورث وإذا ولد ذكرا يأخذ الكل كيف يكون هناك احتياط في موضوع الأموال كذلك هنا موضوع الإرث، موضوع العزل الإرث مع أننا لا نعلم أنها ستجيز أو لا تجيز احتياط في موضوع في موضوع المال فإذا الأجازة تعطى تعطى وعليه فالرواية شاهدة للكاشف هذا ما يقوله الشيخ الأنصاري والإشكاء والجواب نفس الجواب يعني هذا بيان الشيخ الأنصاري ليس بأقوى من بيان السيد الخوي الخوي فالجواب نفس الجواب وهو انه اصلا ظاهر الروايه صحه النكاح ما دام صغيرين نعم لو كبرا لهما الحق في الرفض ولهما الحق في القبول هذا بعد بعد الكبر إلى هنا نكتفي بالبحث عن الكشف والنقل والتفصيلات الكثيرة الموجودة في الكتب المطولة تستطيعون أن تراجعوها في الكتب المطولة لا داعي لنا ببحثها هنا نكتفي في الكشف والنقل نكتفي بهذا المقدار بعد ذا هذا كله في الاجازه الان ننتقل الى الرد ما حكم الرد ماذا فيما سبق في اثناء ابحاثنا السابقه مضى أن الرد لا أثر له هذا فيه أثناء ابحاثنا السابقه هذا بحثناه بناء أبحاثنا أن الرد لا أثر له الرد لا يبطل ما مضى فإن الدليل على إبطاله لما مضى إن كان اجماع فالإجماع لا قيمة له واضح أن هذه الإجماعات متركيه ولا قيمة لها ليست كاشفه عن رأي المحصوم وإن كان الدليل على المبطلية مختفى القاعدة أنه حينما ما راد ما بقى عقدون لم يبقى عقدون حتى يجاز بعد ذلك إن كان هذا فقد وضحنا فيما مضى أن رده لم يبطل العقد الرد إنما نقبل بإبطاله للحقد لو وقع من المشتري البائع فضولي كان لو فرضنا أن المشتري بعد أن اطلع أن البيع كان فضوليا قال أنا سحبت صحب إيجابي سحبت قبولي سحبت العقد مارد أنت فضولي يريد تبيع لي مارد فسحب كذا سحب يعني حقا انهار العقد العقد بعد العقد شنو اعتبار بعد اعتباره اعتبار التملك التملك هذا الاعتبار ذاك انهاه من نفسه فحينما انهاه من نفسه لم يبقى عقده هنا نقبل أنه بعدين الاصيل كيف يجيز أي شيء يجيز؟, يجيز كانما ما بيع هذا المال أصلي فالاجاز مال مقبل كما اذا فارقنا ان ذاك لم ينهي لم يطلع على انه بضولي أو, او حتى بعد ان يطلع على انه بضولي قال مو مهم فليكن فضولي. فالعقد لازال الوجود الاعتباري للبيع لازال قائما لازال موجودا ورد الاصيل لاقي مثله له لان الاصيل لم يكن منه قبل أن يجيز لم يصدر منه أصلا شيء حتى يسحبه قبل أن يجيز العقد لا علاقة له به يسحب أي شيء نعم ينشئ إن شاء يعتبر اعتبارا أنني أبطلت هذا البيع هذا الاعتبار هذا رد فرضي رد اعتباري من قال ان هذا الرد يؤثر بخلاف رد ذاك المشتري دا رد ذاك المشتري يعني انه سحب قراره بعد ما بغى قرار ما بقى شراء شراء لم يبدأ لكن هذا الاصيل ما كان صادر من شيء حتى يسحب كل شيء ما, ما كان صادف منه فرده ليس ردا حقيقيا. إنما رد فرضي رد شو تسميه يسميه رد ينشئ ردا ولا دليل لنا على أن هذا الإنشاء له قيمة هذا ما مضى من قبل أن وهنا فيما نحن فيه الآن أريد أن أضيف مطلبين ينبغي بحثهما المطلب الأول لنفترض أن المشتري سحب قلورة نفترض ان المشتري سحب الا يمكن ان نقول ان الاصيل حينما يجيز فبناء على الكاشف ينكشف ان سحب المشتري غلط لان البيع والشراء وقع قبل هذا السحب ثم هو سحب غرار الإجازة صححت البيع بالخار الزمان الذي كان قبل السحب فالسحب السحب ذاك لا قيمه له هذا السحب يكون من قبيل فسخ البيع بعد أن يتوم على أن يتم يأتي يفسخ إذا ما عند خيار خب. لا معنى لان أن يفسخ ألا يمكن أن يقال هكذا هذا مطلب المطلب الثاني الذي أيضا ينبغي أن نبحثه هو أنه لو أن المشتري لم يسحب قراره والمالك الأصيل أراد أن يرد أراد أن ينهي المعاملة ويرد وقد قلنا قبل دقائق وشرحنا في يوم مضى أن رد, رد الأصل ما على ألا قيمة لأن الأصل ما على ألا بهذا البيع لم يكن منه قرار حتى يصحب قراره قبل الإجازة ما كان الا قرار إذا أجاز خصار بعد خلص وإذا ما أجاز لم يكن قرار حتى يصحب خلاص. الاصيل يقول انا اردى سوفت الشيء اللي لا يبقى اي مجال للاجازة بعد ذلك انا اردى رد ردا لا يبقى مجالا بعد ذلك للاجازة خاف ثاني يوم يتبدل رأي ويصير بناء اجيز اردى اعمل عملا بعد ما أدر أجيء، فهل له طريق؟ فهل له طريق يخطر بالبال طريقان كيف يفهم؟ ثم يفسخ خالق بيعه ثم يفسخه هو, هو الذي صدعه يفسخ يغو يفسخ يبيع يبي ثم يفسخ بيعه كيف يفسخ بيعه خب بيعه لازم خب أنا فرضت فرضين السيد الخوي رحمه الله انفرض فرضين شبيهين بهذا الفرضين انا فرضت فرضين احدهما لو كان المبيع اما يستولدها فحينما يستولدها راح تكون ام ولد وام ولد بعد ما يجوز بيعت فلا يبقى مجال لبيعها هذا حل هذا عمل والعمل الثاني لو كان مالا يأكله ينهي فلا يبقى مجال للاجازه للانتفاء موضوعه هذان فرعان فلنبحث هذين الفرعين لسير الخوي فرعين آخرين شبيهين فرعان آخرين شبيهان بهذين الفرعين فلنبحث هذين الفرعين بعدين ننتقل إلى فرعي السير الخوي رحمه الله إن شاء الله أما الأول،, الأول. نعم، الأول. آه آه لا عفوا أنا غفلت لا المطلب الأول لم كنا بحث صحو ما يخالف نبحث المطلب الأول في فرض المطلب الأول هذا. في فرض سحب المشتري من الفضولي قراره المشتري سحب. بعد ذلك المالك الأصلي حينما اطلع على فعل الفضولي أراد أن يرغم المشتري على القبول. يقول أنا أعمل عملا يتم البيع وأنت بعد مو كيفك ما دم اشتريت اشتريت هذا الى الطريق اولى هذا المطلب الاول هذا المطلب الاول جوابه ما يلي جوابه ان هذه احدى ثمرات الكشف الكشف الحقيقي. فلو قلنا بالكشف الحقيقي نعم يستطيع أن يفعل ذلك على أن يكون الكشف طبق القاعدة لو آمننا بأن الكشف الحقيقي هو مطابق القاعدة مو, ت... مو بالتعبد منه عن طريق وفضو صح يك صح صاحب والدتي بعها إبنه بغير إبنه مو بداك الشكل لأنه لا هل روايات الأفوص صحيحة عن ربيعة لو قبلناها أو روايات محمد بن تيس لو قبلنا دلالتها خب تلك يقينا ما على إقلاط لمثل هذا المورد. إحنا تذكروا ورد في ما ورد من القصة التي بقى موضوع كه الصغيرين أموضوع أو موضوع, موضوع قال الذي باع واليدة أبي ولم يكن ولم يكن فسخ قرار من قبل المشتري ما كان كذي شفه في موضوع فلك الروات إطلاق ما به ولكن إن قلنا بالكشف الحقيقي فبمقتضى القاعدة هنا إذن يستطيع أن يرغم هذا هذا المالك الأصلي يرغم ذاك المشتري يقول أنا حينما اجيز صح البيع من قبل أن ترد أنت صح بعدين أنهيت القرار قبل الانهاء أنا صح البلاغ بعد ما كان لك حق الانهاء انهائك كلا إنهاء فهذا يكون في في واقعه كشفاً عن أن البيع كان طبعا على الكشف الحكمي لا ما يأتي هذا بيان لا حد وعلى ما يقول السيد الخوي من نسألة تقدم المعتبار وتأخر الاعتبار أيضا لا يأتيها في البيان وعلى الناقل أيضا لا يأتيها في البيان على كل الوجوه الأخرى هذا البيان لا يأتي لانه وعلى كشف التعبدي برواية محمد بن قيس أو رواية أبي عبيدة هم لا يرد فقط وفقط يرد على فرضية أن الكشف حقيقي وأنه وفق القاعدة لو فرضنا هذا يرد هذا وهو أنه بما أن تم بيعه حقيقة قبل سحبه للقرار بعدين سحبه للقرار لا يسحب اي قرار من قبيل الفسخ بعد ثمانية لا معنا هذا هو المطلب الاول وأما المطلب الثاني وهو أنه ذاك المشتري لم يسحب قراره باقي القرار والبايع يريد أن يعمل عملا بحيث لا يبقى مجال للإجازة المتأخرة يخشى أنه بعدين ها المالك الأصيل المالك الأصلي أراد أن يعمل عملا بحيث لا يبقال مجال يخشى أنه خدا أبوه يجي أمه يجي تصدر عليا أنه أجيز فهو يريد أن يعمل عملا بحيث إذا أجو العلاك يقول شسمو بعدم تاف ما أستطيع أن أجيز حتى لا يقع في حرج مثلا شيء من القبيل فهل له طريق أو لا أنا طرحت طريقين أحدهما موضوع الإسسيلات إن كانت أما المبيع أما يستولدها بعد ذلك حينما يجون يستولون عليها قال أجيز يقول هاي أم ولد بعد أم ولد ما ممكن بيغل والفرع الثاني الأكل يأكل اصلا من يجون يقولوا أجهز يقول شديد خلاص بعد أنا بس يتشجع أنا أكلت بحما. ما موجود أسر اجيز موضوع معي هو هو ما درس هنا حتى يصبح ملتفت إلها وأكل كان شيء ماكولا اكل أكل ليس البيع كان هذا هذا فرع السيد خوي رح نبحث ان شاء الله يعني السيد خوي هكذا فرع هذا السيد خوي كان ما كان متعلم من الشيخ اذا يقول اكل خبوز مو حتى يأكل فيقول بيع هذا كان مكتوب <تصفيق> كلام الشيخ هذا رح نبحث ان شاء الله هذا الذي أرد أقوله الآن أرد أقوله هذا هم يصير من سنخ من ثمارث الكشف النات أنا أمس كان أول أمس كان أشرت إلى أن الكشف النات إلى ثمرات الأخرس سنبين بعضها إيه هذا ليال الربين هنا هذا هم نستطيع أن نقول أنه من ثمرات الكشف والنقل فبناء على الكشف الحقيقي يصح حينما استولدها صارت أم ولد أم ولد لا يجوز بعض بناء عفوا بناء على الغير الكشف الحقيقي بناءً على غير الكشف الحقيقي يصح لانه سوء سواص... استولدها صارت ام ولد وام ولد بعد ما يجوز فيكون قدر بيذ يقول كيف يجيز وهذه ام ولد كذلك الذي اكل واكل يقول اكلت العظمون أما بناء على الكشف الحكمي أو الناقل أو ما يقوله سير خوئي من تقدم المعتبر وتاخر الاعتبار على كل هالفروض ها إيه بلي بناء أن على تلك الوجوه يصح يعني يقول أنا أكلت راح او يقول انا وطئتها وضعت وصارت ام ولد اما بناء على الكشف الحقيقي بناء على الكشف الحقيقي هذه الحيله متاثر وذلك لانه بناء على الكشف الحقيقي حينما يجيز يجون يصرون علي ابو امه تعال اجيز يقول ما اقدر يقول لا تقدر أجيز فإذا أجزت فقد تم بيعها من قبل أن تستولدها فهذا استمادك لها وطيشك وطيشك هني عندك مو ها وطيشك والولد ولدك لكنها بيعت قبل أن تصبح أم والد وكذلك الأكل أكلت خب هنيأ لك لكن الآن ضامن ضامن يعني أكلته بعد أن كان ملك للناس فأكلته ها. خب أما البحث أكثر من ذلك أن ندقق أكثر من ذلك هل نستطيع أن نناقش فيها اللي قلنا أولاه هذا أقول خلنا نرجع إلى فرعي السيد الخوي وهما فرعان شبيهان بهذين الفرعين ونبحث حتى نناقش كلام السيد الخوي لنرى أنه هذا الصحيح لا هذا الفرعان طالعهما في تنظيف موجود هذا الفرعان طالعهما حتى نبحثهما غدا إن شاء